الصلاة ما هو تعريف الحال لغة الصلاح؟ هل حال لغة ما عليه الإنسان من خير أو شر؟ هذه حاله. إما أن يكون على خير ويكون على شر. والصلاح هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. طيب. قول المفسر من مقصود المفسر؟ المبين أحسنته وقوله لمن بهم أي خفية واستترى من الهيئات والصفات فإذا الحال يؤتى بها لأجل هذا القرض تبين ما خفية واستترى من هيئة صاحبها إما من هيئة الفاعل عند حصول الفعل منه إذا قلت جاء زيد فإن هيئة خفية ما ندري عن أي هيئة جاء جاء زيده فإذا قلت راكما عرفنا أن الهيئة التي جاء عليها زيده الفاعل كانت على هيئة الركوب وكذلك أيضا ضربت زيدا مكتوفا فإذا قلت ضربت زيدا لا ندري على أي هيئة ضرب زيد محتمل أنه مكتوف وغير مكتوف فإذا قلت مكتوف بينت الحال هيئة المفعول عند حصول الفعل عليه ومثل ركبت الفرساء فلا ندري هيئة الفرس عند الركوب هل كان عليه السرج أو لم يكن فلما قلت مسرجا عرفنا أن هيئة على هذه الذي فسرها الحال نكتف سره الحال والحال يأتي من أي شيء ماذا يأتي الحال علي الحال من ماذا يأتي من الفاعل جاء زيد الراكب ومن المفعول نعم يأتي من كليهما ركبت الفرس مسرجا من المفعول ومن كليهما ركب لقيت عبد الله راكبيني أنا وهو ومحتمل أيضا قد يكون من أحدهم من هذا أو من هذا محتمل لقيت عبد الله راكبا قد يكون من الفاعل وقد يكون مفعول ويأتي أيضا من الخبر فتلك بيوتهم خاوية هذا بعني شيخا أحسن من الخبر ومن المجرور أيضا مررت بهند جالسة مررت بهند جالسة يأتي من المجرور والمجرور يدخل في المفعول لك اللبس يبصل ليتميز البادي فإذا الحال من الفاعل جاء زيد الراكبا ومن المحور ركبت الفرس مسرجا ومنهما معا في وقت واحد لقيت عبد الله راكبيني ومن الخبر فتلك بيوت الخاوي هذا زيد قائما هذا زيد منطلقا ويأتي أيضا من المجرور وهو ما سمعت مررت بهند راكبة مفعول هو مفعول في الأصل. طربت زيدا وكتوفا في الأصل. ما هي شروط الحال وشروط صاحبها؟ شروط الحال ما هي؟ أن يكون أن تكون نكرة فلا تكون معرفة لأن تشتبه بالصفة هذا واحد. ولا تكون الحال إلا بعد تمام الكلام أي بعد أن يأخذ الفاعل الفعل فعله. أو فعله قص بعد أن يأخذ الفعل فاعله أو فاعله مفعولا كان متعديا وبعد أن يأخذ المبتدا خبره يؤتى بالحال بعد ذلك فهل تتقدم تتقدم يجوز راكبا جاء زيد يجوز أن تأتي بها قبل ما فيه مانع طيب شرط صاحب الحال نعم أن صاحب الحال لا بد أن يكون معرفة وهل يكون النكرة؟ نعم في مواضع بشروط سيتمعكم إن شاء الله إذا وضيفت مثلا النكرة جاء غلام رجل راكبا جاء رجل فاضل ضاحكا يجوز إذا وصفت أو وضيفت ما فيه مانع أن تأتي الحال منها كان تقول جاء رجل فاضل راكبا ولك أن ترفع راكب تجعل صفة ثانية لكن إذا وصفت النكرة بصفة لك بعد ذلك أن تنصب الثاني على الحال فتقول مثلا كما سمعت جاء رجل فاضل راكبا جاء رجل فاضل ضاحكا فتكون ضاحكا حال ولك التبعية فتقول جاء رجل فاضل ضاحك فتكون صفة ثانية الأول صفة أولى والثانية صفة ثانية لكن بعد أن تصف النكر لك أن تأتي بالحال منها هذا واضح وكذلك أيضا إذا أضفت النكر أي شيء تقول جاء ونام رجل راكبا فهو في أربعة أيام سواء في مستوية في أربعة أيام سواء فلك أن تأتي بالحال سواء حال من أربعة في أربعة أيام فسواء حال من أربعة أي مستوية فلك بعد ذلك أما من غير لا شيء مما ذكر لا صفة ولا كذلك إضافة ولا شيء أشياء أخرى ستأتي إن شاء الله يتكلم عليه لكن هذه الما حفقت فلا يصلح أن تقول جاء رجل ضاحكا جاء رجل ضاحكا من غير تقصيص بشيء وهذا إن شاء الله الكلام عليه في غير هذا إنما إشارة فقط للشرط هذا المذكور ولا يكون صاحبه إلا معرفة فأن يأتي مع نكرة نعم بشروط ومن الشروط التي ذكرناها لكم أن تضاف النكرة إذا أضيفت النكرة إلى شيء آخر يجوز أن تأتي بالحال من منها. ومن الشروط أيضا التي تسوق إتيان الحال من النكرة أن توصف النكرة جاء رجل فاضل راكبا إذا وصفت النكرة بعد ذلك جوز لك أن تأتي بالحال منها فهذه من الشروط من شروط إتيان الحال من النكرة فإذا هذه شروط غلبيّة في قوله ولا تكون الحال إلا نكرا هذا في الغالب وربما كانت معرفة لكن هذا نادر ولا تقول إلا بعد تمام الكلام هذا هو الغالب وربما تقدمت راكبا جاء زيد. ولا يكون صاحبه إلا معرفة هذا هو الغالب وربما كان نكرة بشروط. هذه كلها شروط أغلبية هذا هو الغالب في الحال احفظه وفي صاحب الحال أيضا أنا ما يعرف مكتوفا عند هذه الجملة ضربت رجلا مكتوفا صفة ضربت رجلا مكتوفا هذه صفة وليست لماذا نقول حالا لأن المتقدم عليها صاحبها نكر كما ترى ضربت رجلا لكن لو قلت ضربت رجلا فاضلا مكتوفا يجوز أن تكون صفة ويجوز أن تكون حال صفة ثانية أو حال ضربت رجلا فاضلا مع النصب ضربت رجلا فاضلا مكتوفا يجوز أن تجعل مكتوفا الثاني هذا حالا لأن الرجل قد خصص صبيه بفاضل بصفة ولكن تقول مكتوفا صفة ثانية هذا واضح قال وهل كلمة إنبهمة منتقاة لأنها كلمة عجمية قال وما وجدت في ميز في لغة العرب إنبهمة وإنما يقال استبهمه وهي كلمة عجمي ما أدري الكلمة عجمية أم لا وإنما يقال استبهما مستبهما من الهيئات ومن بهما فقالوا لا وجود لها في لسان العرب، فلذلك صوب بعضهم الاسم منصوص فسر لما استبهما من الهيئات هذا هو الموجود، أما بهما فبعض ما هو موجود في لسان العرب، يحتاج للنظر أكثر، وإلا النحاة تواردون على هذا، النحاة الذين يعرفون الحال ويعرفون التمييز. يذكرون هذا لمن لما لمن بهم يقولون نحن عندنا لما به مهم ما عندكم ماذا؟ مبهم ماذا عندكم بالنصف؟ مبهم صح؟ نعم. هذا هو الموجود في النصف لمن بهم من الهيئات فالنحاء يتواردون على هذا فيبقى على ما هو عليه يبقى على ما هو عليه حتى ينظر ينظر هل هذا الانتقاد في محله أم لا يمضى أكثر لأن النحاس حبله، وهم يتوردون على هذا التعريف لمن بهمة لمن بهمة، ولا نجد عند أحد منهم من شرح الأجرمية لانتقادها. قصي يعني يعرفون بغير هذا التعريف يقولون استبهمه فإنما يقولون بهمة، فنبقى على هذا حتى يسر الله. هذا وحاسم كلام على. الحال في نفسنا المتقدم قال رحمه الله باب التمييز وهو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذات نحو قولك تصبب زيد عرقا وتفقى بكر شحما وطاب محمد نفسا واشتريت عشرين غلاما وملكت تسعين نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها انتهينا من الكلام عن الحال وهو المنصوب أو من المنصوبات رغم كم يعتبر الحال الرابع صح ويعتبر الرابع من المنصوبات وهذا الباب الخامس من المنصوبات وهو باب التمييز والتمييز له معنيان كغيره معنى لغوي ومعنى الصلاحي أما معناه بالصلاح فكفانا المصنف المؤنف ذكره وأما معناه في اللغة فهو فصل الشيء من غيره فهذا هو معنى التمييز في اللغة فصل الشيء من غيره قال الله وامتاز يوم أيها المجرمون أين فصلوا عن المؤمنين تكونوا في حيز والمؤمنون في حيز آخر وفي حيز آخر فهذا هو معناه في اللغة فصل الشيء من غيره كما في هذه الآية وامتاز اليوم أيها المجرمون أي انفصلوا عن المؤمنين أنتم في جانب وأهل الإيمان في جانب آخر ومنه قوله تكاد تميز من الغيض تكاد تميز من الغيض أن ينفصل بعضها بعضا حنقا على الكافرين فهذا معناه في النغة آيتان في القرآن وامتاز اليوم أيها المجرمون أي انفصلوا عن المؤمنين والآية الثانية تكاد تميز من الغيظ أن ينفصل بعضها بعضًا، ينفصل بعضها عن بعض لشدة غيظها عن الكفار وحنقها من أولئك الفجرة. طيب، وأما معنى من الصلاح كما ذكر المصنف فهو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، فقوله الاسم خرج به الفعل. والحرف فإنهما لا يكونان تمييزا للفعل وللحرف فهذا قيد خرج به الفعل والحرف فلا يكون الفعل تمييزا ولا كذلك الحرف فالتمييز هو الاسم وقوله المنصوب خرج به المرفوع والمجرور فإن المجرور ليس تمييزا في التمييز للاصطلاح وإن كان ربما يكون في المعنى تمييزا جاء ثلاثة رجال فرجال تمييز للثلاثة لكن لا يقال له في الاصطلاح تميز فالتميز في الاصطلاح هو الاسم المنصوب فخرج بالمنصوب المرفوع فلا يكون التمييز مرفوعا وخرج به أيضا المجرور فلا يكون تمييزا المجرور لا يكون تمييز في الاصطلاح وإن كان ربما يكون تمييزا في المعنى نعم لكن في الاصطلاح النحوي فلا بد أن يكون التمييز مجرورا منصوبا قوله المفسر تقدم بيانه أي المبين هذا معنى التفسير هنا وهناك أيضا فالمقصود بالمفسر أي المبين لمن بهم أيضا كما تقدم أي خفية واستترى لمن بهم أي خفية واستترى من الذوات خرج الحال فإن الحال يؤتى به لتفسير الصفة الهيئات وأما التمييز فيؤتى به لهذا الغرض أي لتفسير وتبيين الهيئة التي فيها إجمال وغموض أما الحال فيؤت به لبيان التمييز يؤت به لبيان الذات التي فيها إش إبهام وأما الحال فيؤت به لبيان الصفة جاء زيد فما ندري جاء راكب أو راجل يعني مالياً ففي احتمال ليس كذلك بالحال لبيان هيئة زيد عند حصول الفعل منه التمييز يؤت به لبيان الذات اشتريت عشرين فما ندري ما هو المشترة هذا لأن عشرين أسماء العدد وأسماء العدد فيها إبهام كما ترى لأنها تطلق على كل معدود تطلق على كل معدود بها فيحتمل أنه عشرين كتابا وأنه عشرين قلما وأنه عشرين كذا إلى آخر ذلك فلما تأتي بالتمييذ اشتريت عشرين كتابا هل بقي إبهام في الذات ما بقي إبهام في الذات لكن لو قلت اشتريت عشرين هذا العشرين ذات فما ندري ما هي هذه الذات التي اشتريتها إذا كذلك لأن عشرين هذا كما تعلمون من أسماء العدد من أسماء العدد وأسماء العدد تطلق على كل معدود بها تستعمل مع كل معدود بها فعشرين ممكن أن يكون كتابا وممكن أن يكون قلما وممكن أن يكون دفترا وممكن أن يكون غير ذلك فإذا أتيت بالتميز رفعا إبهامش الذات لما تقول أشتريت رطلا اشتريت رطلا هذه الآلة التي هي الرطل تصلح لأن يوزن بها كل موزون تصلح لأن يوزن بها كل موزون يصلح أن يوزن بها الزيت ويصلح أن يوزن بها السمن ويصلح أن يوزن بها العسل إلى آخر ذلك من الموزونات فلما تقول اشتريت رطلا هذا في إبهام ليس كذلك ما ندري ما هو الرطل ما أنت ما تقصد الآلة بهذا اشتريت رطلا ما تقصد الآلة التي يوزن بها لو قصدت الآلة الأمر سهل واضح اشتريت رطلا المعلوم لكن الشخص لما يتكلم بهذا اشتريت رطلا يقصد ايش المقدر بهذه الآلة ليس كذلك فالمقدر بهذه الآلة ما ندري هو ايش هذا الذي اشتريته؟ لأن هذه الآلة تصرح لكل موزون للسمن للزيت للعسل لغير ذلك من الموزون فإذا قلت اشتريت رطلا عسلا ايش عراب عسلا تمييز ماذا استفدت به؟ رفع إبهام الذات، رفع إبهام الذات أي رفع إبهام الشيء مقدر بهذا الآلة الذات المقدرة بهذه الآلة. لأن قبل التمييز يصلح لما ذكرت من التمييز ولغيره إيش ثانيه؟ فلما تقول شريت عشرين، مثله اشتريت رطلاً زيتاً ما بقي إبهام. اشتريت رطلا عسلا ما بقي إبهام. اشتريت رطلا سمناً ما بقي أيضاً. إبها، فالتمييز يؤت به لهذا الغرض لرفع الإبهام الحاصل في الذات، والحال يؤت به لغرض رفع إيش إبهام الصفة، رفع إبهام الصفة في الذات، فهو تميل لرفع إبهام الصفة، والتمييز رفع به لرفع إبهام الذات، هذا واضح، كما في هذه الأمثلة التي سمعتها. قال جاء زيد زائرا هل زائرا حن نعم حن ولا شك. جعل هذه الهيئة. جاء زيد زائرا جاء زيد معلما جاء زيد مكرما خالدا جاء زيد مكرما خالدا فهذه حالات جاء هذه الهيئة فهو بيّن صفة من صفاته حال صدور الفعل منه وأما التمييز فهو يبين إش الذات تكون مبهمة فيأتي التمييز يرفع هذا الإبهام الذي فيها كما سمعت في الأمثلة المذكورة طيب اشتريت صاعا تمر اشتريت صاعا تمرا ما يعرأ بتمرا تمييز فإذا قلت اشتريت صاعا في إبهام في الدات الدladı هذه الآلة التي هي صاع يصلح أن يكون بها التمر ويصلح أن يكون بها الزبيب ويصلح أن يكون بها إيغان البر coyصة كذلك القمح هذا واضح فإذا قلت اشتريت صاعا ما ندري ما هو المقدر بهذا ما هو الذي اشتريت المقدر بهذا الصاع ففي احتمال أنه يكون جهة البر لأن هذه الآلة يكال بها الآلة المتقدمة رطلا آلة يوزن إيش بها فتصرح لكل موزون أليس كذلك ويوزن بها ما سمعت الأشياء المتقدمة وهذا الآن لما تقول اشتريت صاعا هذه الآلة تصرح لأن يكال بها الزبيب ولأن يكال بها التمر ولأن يكال بها مرح الشعير والقمح إلى آخر ذلك كله يتبقى بهذا الصاع فلما تقول شريت صاعا تمرا أو زبيبا أو قمحا هل يبقى إبهام في الذات ما يبقى إبهام فإذا تميز وظيفته ما هي أنه يؤتى به لرفع إبهام الذات والحال ما وظيفته يؤتى به لرفع إبهام الهيئة أي الصفة الحاصنة في الفاعل في المفعول في إلى آخر ذلك هذا تميز الآن التمييز أولو ما يتميز من الحاله تميز إن شاء الله. قال رحمه الله هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات وبعضهم يزيد أو النسب وبعضهم يزيد أو النسب لمن بهم من الذوات أو النسب والمصنف رحمه الله لم يزيد هذه الزيادة استغناء عنها بالأمثلة. لم يزل هذه الزيادة استغناء عنها بالأمثلة فنعم كما قال المصنف رحمه أو كما قال أولئك الشراح للأجرومية بذكر تلك الزيادة التمييز والاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذات من الدوات أو النسب فإما أن يؤتى بالتمييز لرفع إبهام الذات كما سمعت بالأمثلة التي تقدمت وإما أن يؤتى به لرفع إبهام النسبة لرفع إبهام النسبة تقول النسبة مبهمة والمصنف ضرب ثلاثة أمثل للثاني هذا تصبب زيد عرقا وتفقى أباكم شحم وطاب محمد النفس هذه كلها الثلاثة الأمثل لرفع إبهام النسبة للذات فالتمييز يؤتى به لغرضين التمييز يؤتى به لواحد أو لغرض من غرضين إما أن يؤتى به لرفع إبهام النسبة تقول النسبة مبهمة وهذا المصنف ما صرح به ولم يذكره لكن أشار إليه بإيش بالتمثيل؟ فالتمثيل يتمم التعريف، التمثيل يتمم الحد، يعني يتمم التعريف. فإذا لابد من هذا التعريف، أن لابد من هذه الزيادة أن نقول التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهمة من الذوات أو إيش أو النسب. ما معنى بهمة؟ خفي واستترة، خفي واستترة. فيكون المخفي علينا إما أن تكون الذات مخفية علينا ما هي معلومة اشتريت عشرين أو عشرين فهذه ذات مبهمة لأن هذا العدد يصرح لكل معدود سواء كان من الغلمان من الأقلام من الكتب من إلى آخر ذلك فكل ما يصلح للعدد يصلح له هذا العدد أليس كذلك فلما تقول اشتريت عشرين كتابا هل يبقى إبهام في الذات ما يبقى عرفنا أن الذات المشتراه هي من الكتب وليست من الأقلام ولا من غيرها هذا إن شاء الله قد شرح سيئتي زيادة وتتميم له نريد الأول الذي ذكره في الأمثلة وهو تمييز النسبة فالتمييز إما أن يؤتى به لتفسير الذات وتقدم سيئتي وإما أن يؤتى به لتمييز النسبة ما هو مثاله ضرب له ثلاثة أمثلة لتمييز النسبة تسبب زيد عرقا أي سال عرقا تسبب بمعنى سال عرقا فلما تقول تصبب زيد هذا إبهام في النسبة نسبة التصبب لأنها نسبة تصبب إلى زيد فنسبة التصبب إلى زيد فيها إبهام لأن زيد ذات جامدة ما تتصبب ما تسيل زيد ذات جامدة ما تسيل فإذا لما قال تصبب زيد عرفنا أن هذه النسبة فيها إبهام أليس كذلك لماذا قلنا هذه النسبة فيها إبهام لأن زيد هذا من الدوات إيش الجامدة التي لا ينسب لها التصبب. أما المجيجاء زيد رك يعني ركض زيد كذلك قام زيد هذه كلها نسب تنسب للدواء يحصل منها يصدر منها القيام ويصدر منها أيضا كذلك الجنوس والقعود إلى آخر لا. لكن لما تقول تصبب زيد زيد كيف يتسبب هذا زيد ما يتسبب زيد ذات جامدة ما تتصبب. فإذا هذه النسبة في خفة أو ما فيها خفة. فيها خفى ليس كذلك فإذا الذي تصبب ما هو زيد وإنما هو شيء ينسب لمن إلى زيد فنريد أن نعرفه كيف نعرفه نعرفه بإيش بالتمييز فنقول تصبب زيد عرقا تصبب زيد عرقا فعرفنا أن الذي تصبب هو في الحقيقة ما العرق ليس كذلك فهذا هذا التمييز ماذا استفدنا منه هذا التمييز رفع إبهام الذات ورفع إبهام النسبة إبهام النسبة لأن نسبة التصبب لزيد فيها خفاء بخلاف نسبة القيام نسبة القعود نسبة الجلوس نسبة النوم نسبة الأكل هذه ما في خفاء فيها إذا نسبتها إلى زيد أو إلى غيره من الدوات نسكت ذلك لكن لما تنسب التصبب لزيد يحصل خفاء فنحتاج إلى رفع هذا الخفاء وهذا الخفاء يرفع بالتمييز فتقول تصبب زيد عرقا فعرفنا أن الذي تصبب ليس هو زيد في الحقيقه وانما يش العرق هذا واضح طيب المثال الثاني ما معنى تصبب اولا سالا تصبب انسانه طيب وتفقع بكر شحما تفقع بمعنى امتلأ بمعنى امتلأ فلا لما قلت تفقع بكر ما ندري ما هو الذي تفقى ابن بكر ففيه خفاء لأن بكر ما يمتلى وإنما الذي يمتلى شيء منه من ذاته فلما قال شحم رفع إبهام الذات ولم يرفعه رفع إبهام النسبة ولم يرفعه رفع ذلك فلم اذا قال تفقى بكر فما ندري ما هو الذي امتلأ من بكر أليس كذلك الان تفقى بمعنى امتلأ فما هو الذي امتلأ من بكر هذا هذا فيه خفاء اليس كذلك فلما نقول شحم هل يبقى الخفاء هذا ما يبقى يأتي تميز يرفع إبهام هذه النسبة الحاصلة لبكر ومثل طاب محمد نفسا فإن محمد ممكن أن يطيب من جهة نفسه وممكن أن يطيب من جهة علمه وممكن أن يطيب من جهة زهده ومن جهة ورعه إلى آخر ذلك فإذا قلت طاب محمد هذا فيه إبهام فأنا ندري طاب محمد من أي جهة فلما تقول طاب محمد نفسا عرفنا أن محمد طاب من جهة إيش من جهة النفس إصابة صارا طيبا من جهة نفسه فالتمييز هذا ما استفدنا به رفع إبهام النسبة الحاصلة عند نسبة الطيب إلى محمد وأوضح أنه يصلح أن يكون طيبا من جهة النفس ويصلح أن يكون طابا من جهة علمه ويصلح أن يكون طابا من جهة الزهد. طاب محمد زهدا طاب محمد علما طاب محمد دالا طاب محمد نفسا فمصر ممكن أن يطيب من هذه الجهات جيب بيته طيب ونفسه طيب وعلمه طيب وداره وداله إلى آخر ما ذكرنا وزهده طيب إلى آخر ذلك فلما تأتي بالتمييز يرفع هذا الإبهام الحاصل في النسبة هذا واضح وما هو واضح يا أخوان؟ واضح فهذا النوع الأول من النوع التمييز أو النوع الأول نعم نوع الأول من التمييز أنه يكون تمييزا للنسبة ما معنى تميز النسبة؟ أي أنه يرفع إبهام نسبة حاصلة متقدم عليه يرفع إبهام نسبة في جملة متقدمة إيش؟ عليه مثل ما سمعت طاب محمد فهذا فيه إبهام فتقول نفسا طاب محمد علما طاب محمد زهدا طاب محمد ورعا إلى آخر ذلك أي من هذه الجهات طاب محمد هذا المذكور هذا واضح وأيضا تصبب زيد عرقا فإذا قلت تصبب زيد هذه النسبة فيها إجمال وإبهام، فإذا قلت نفس تصبب عرقا هل يبقى هذا الإبهام؟ ما يبقى. ومن ذلك قوله تعالى، واشتعل الرأس شيباً. فإنه قال اشتعل الرأس، ما ندري اشتعل هذا الاشتعل ينسى من النار؟ ما ندري ما هو الذي اشتعل من زيد؟ إذا كذلك إذا قال اشتعل الرأس، فما ندري ما هو الذي اشتعل في هذا الرأس؟ فلما قال شيبا عرفنا أن انتشر في الرأس هو الشيب فما يعرف شيبا اشتعل الرأس شيبا تمييز هذا من أين نوع التمييز من تمييز النسبة لأنه بين إبهام نسبة في جملة سابقة عليه فما كان مبينا إبهام نسبة سابقة عليه قم من تمييز النسبة ومن ذلك ما يأتي بعد اسم التفضيل هو من تمييز النسبة زيد أكرم منك أبا زيد أجمل منك وجها زيد أكثر منك مالا هذا كله من تمييز النسبة والمصنف كان ينبغي أن يقدم هذا المثال أو المثالين زيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها كان ينبغي أن يقدمها على اشتريت عشرين غلاما وما بعده لأن هذا النوع من تمييز النسبة هذا النوع الذي أو هذه الأمثل من تمييز النسبة زيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجهاً. فمن تمييز النسبة ما يقع بعد اسم التفضيل أفضل أعلم أجمل أبخل أزهد هنا آخر ذلك هذا كل اسم تفضيل يأتي على وزن أفعل يأتي على وزن أفعل وسيأتي معكم إن شاء الله الكلام عليه فما يقع من الأسماء المنصوبة بعده يكون من تمييز النسبة هذا واضح يحفظ هذا فإذا المثال متقدمان كان ينبغي يشحقه حقهما ماذا التقديم أن يقدما على إشريت عشرين وما بعده لسا كذلك يضعه ما بعد قوله طاب محمد نفسا يقول وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها ليعلم أنه من تمييز النسبة فمن يعرب الآن زيد أكرم منك أبا زيد مبتدا أحسنت ورفوع لم ترفع ضم الظاهر على آخره وأكرموا خبر ولماذا لم ينون يقول أكرم زيد أكرم لماذا ما يقول زيد أكرم لأنه نوع من الصرف والمانع له من الصرف الوصفية ووزن الفعل على وزن أفعل تقدم معكم أن الوصفية تمنع الصرف ولا تكون إلا على وزن أفعل لا تكون إلا على وزن أفعل الوصبية هذه التي هنا يعني غصي، فالمانع من الصرف هنا الوصبية وزن غص وزن الفعل لا يكون إلا على وزن أفعل مع الوصبية معدرة، وزن الفعل مع الوصبية لا يكون إلا على وزن أفعل فقط مع الوصبية، فيكون المانع من أك من صرف أكرم الوصبية وزن الفعل، <تصفيق> وكل أسماء تفضيل وقان ممنوع من الصرف نوع إلا إذا دخلت عليها أن أو وضفت هذا الشيء ثاني. تقدم معكم متى يصرف الممنوع من الصرف إذا أضيف أو دخلت عليه ال في هذه الحالة يصرف ما لم يضاف أو يكو بعد ال ردف وجر بالفتحة وجر بالكسرة ما لا ينصرف بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يكو بعد ال ردف هذه قاعدة في الممنوع من الصرف أنه يجر بالفتحة إذا لم يضاف أو تدخل عليه أن واصل يا أخي وقتنا الآن واصل بسرعة منك جار مجروم متعلق به أكرم وأبل تمييزه موطن الشاهد تمييز إيش تمييز نسبة أحسنته وأجمل منك وجها زيد أجمل منك وجها من هذا الباب وأنا أكثر منك مالا قال الله أنا أكثر منك مالا حاكن عن ذلك أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا معرفة الآية أنا مبتدا وأكثر خبر منك جار ومجرور من حرف حرجر الكافس المجرور تعنّق الفعين تعنّق اسم تفضيل أكثر وما لن تميز